ومن الذين يظلمون رجال الغدِ هل أمّه يدم بيدي سرعان نغذ الخطا إلى شرف المقصدي هل أمّه يدم بيدي سرعان نغذ الخطا إلى شرف المقصدي إلى المجد نمضي ولا نستكين وبالله في سيرنا نستعين إلى المجد نمضي ولا نستكين وبالله في سيرنا نستعيم. على الدين والعلم نبني الحياة ونصدق في سعينا مخلصين مم. من الحق بين الوراء هداتا إلى ربنا مهتدين وبالحق الحق بين الوراء هداتا إلى ربنا مهتدين ثباتا على الدرب لا ننفني وهذه موافقنا واليمين رجال الغدي هل أم يدم بيدي سرع نغذ الخطاب إلى شرف المقصد هل أم رجال الغدي هل أم يدم بيدي سرع نغذ الخطاب إلى شرف المقصد نشوك Shukk o zilama ve nefir el quyud, ve namla o bin hur herhalal vücud. Shukk فإنا بن الفاتحين الأبى وأحفاد طارق وابن الوليد على نهجهم قد رسمنا الطريق مع رشيد وقلب حديد على نهجهم قد رسمنا الطريق مع رشيد وقلب حديد وها نحن ربنا وعيد الطباء على العهد نمضي ولسنا نعيد وها نحن ربنا وعيد على العهد نمضي ولسنا نعيد على العهد منضي ولسنا نعيد على العهد منضي ولسنا نعيد الأم رجال الغدِ هل أم يدمن بيدي سرع النغض الخطاء إلى شرف المقصدي هل أم رجال الغدِ ألموا يداً بيدي سراعاً نغذ الخطار إلى شارف المقصدي بدستور قرآن لا نهتدي ونسمو إلى ذرة السهددي بدستور قرآن لا نهتدي ونسمو إلى ولله أبدل أرواحنا الله نسق بذات اليدين ونشرح للدهر معنا الصمود وقد زانه كرم المحتدي ونشرح للدهر معنا الصمود وقد زانه كرم المحتدي ويا دعوة الحق سود الدناء ويا أمتي سددي واصعدي ويا دعوه الحق سودي بدنا ويا امتي سددي واصعدي ويا أمتي سددي واصعدي ويا امتي سددي واصعدي ورجال الغدير هل امر يا ذنبيتي سرى النغذ الخطا إلى شرف المقصد هل أمور جال القديم جال هل أم يدم بي يدًا بي سرعان إلى شرف المقصد بدستور قرآن ونسبو إلى ذروة السؤددي بدستور قرآن لا نهتدي ونسبو إلى ذروة السؤددي ولله نبذل أرواحنا وفي الله نسقو بذات اليد نشرح للدهر معنا الصمت وقد زاله كرب المحتدي ونشرح للدهر معنا الصمت وقد زاله كرب المحتدي ويا دعوة الحق صود الدنا ويا أمتي سددي وصعدي ويا دعوة الحق صود الدنا ويا أمتي سددي وصعدي ويا Ümmeti siddi ve acgdi, veya Ümmeti siddi ve acgdi,